غَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وعدتهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيم.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 إن الله هو السميع البصير. أو لم يسير في الأرض فياضروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض.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 وَاسْتَحْيِيُنَ سَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقُتُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظهر فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ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 فلا يجزا إِلَّا مثلها ومن امن صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِبِهِ لي عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّاضِ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 النار يعرضون عليها غدو وعشي ويوم تقوم الساعة و يوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدون في النار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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجاءن الي البينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من من تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا شدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسلما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبورهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون